فقدت ما فيهم فبدوت شخصاً آخر كي أتفخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر جماله أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقنا I'll mm -hmm. mm -hmm.